غضب يا حسين غضب طفي يا ايام الغذام واهدم عربي مهدور من عرام غضب طفي يا ايام الغذام غضب عربي مهدور من عرام ما تولى منا منطق الخوف ما تبقى إلا منطق السيف فأنا طفي لا أخشى الموظلة وأنا شعري لا شعر بل بلا هلو ما شتم يا بن العاري سوفتي يوم ما اخذا ثاري بابا بابا واذا هجن الدو من بعيد وعلى رايتي مكتوب يا شهيد غضب غضب, غضب, غضب, غضب غضب يا حسين كربلاء رسم منك في فنان لوحه تحوي من كل الواني ابدع الفنان بي الدم القاني لوحه اغلى من كل اتماني سمد كان في الابداع القانيه والدماء فيها لا زال الجاريه في الدنيا من الظلام طب العواضين من نار يا حسين يا <تصفيق> حسين حسين لن يعود التاريخ الى الاول لا ولن نرضى ان يرجع المقتد وكذا اقسمنا في مقطوع اليدين لن نرضى كفاخ تفرى مرتين وضب يا حسين كربلاء فيها النصر والنعمة من تبناها يرقى إلى القمة إن فيها نصر الله والحكمة من معانيها دوماً بنى عزمة رجال الله لم يرهبهم بلا كرجال الصبط في يوم كربلا قفي يا أيام الغضاء غضب عربي من عراء غضب يا حسين للشاعر عارف القشعمي